سر إ ل ى الله ولا تخشى سواه كيف ت خ ش ى ه م ومولاك الاله انت اقوى إ ن ت ق و ى ك سلاح فاتق الله وقاتل في تقاه أ ن ت أ ع ل ى في سجود أو ركوع ت ن ح او ع ا لمولاك الجباه سجود أنت أعلى في سجود أو في ركوع تنحني طوعا لمولاك الجباه من مضى لله جنديا آ ب ي ا لا يبالي كيف ي أ ت ي ه رداه ا إ ن ه الشوق وقد سار ح ا ت ي ث ا حامل الروح الى رب إنه ا و حاتيثا حامل إ رب دعاه باع نفسا في سبيل الله ج و د ا واشترى بيتا تسامى مشتراه أ ش ر ا ق ت في وجهه النعمى وهلت في ميادين ا الوغى شمس هداه يخطب الموت يلبي من د ع ا ه إ ن ه الحق فيا طيب شذاهم ها نفس باخ قد طل ا مكث قد ت أ خ ر ت ي ولم تسق ي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طابورد الموت هذا منتهاه أ ه ي نفس باخ قد طل ا مكت قد ت أ خ ر ت ولم تسق ي ثراه فاصدق اليوم ولبيه وقولي طاب ورد الموت هذا منتهاه سر الى الله ولا تخشى سواه كيف تخشاه هو مولاك الاله سر الى الله ولا تخشى سواه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 حبذا ل ع ط ر وواها يا هانه ميته يسمو فيها تاج المعالي وتصير الروح أ س م ى في سماه شامخا ي يزهو ابيا في سناه باذخ البنيان خفاقا ماداه يا سلام الدين جئناك وقودا قد عقدنا العزم أ ن نلقى ذوراه في سبيل الله قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو الى الهيجاء خ ا ه يا منى ن ا إ م ما ضامنا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه في سبيل الله قمنا وانطلقنا جحفلا يدعو إ ل ى الهيجا ا ق ا ه يا منانا ان م ض ا منا شهيد كبر القوم وساروا في خطاه